تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوب ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عين يشرب بها المقربون إن وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين